الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الخامس والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجلا على شريط من فئة تسعين دقيقة باستوديوهات الأمانة العامة للتربيه الخاصة لوزارة المعارف نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقه للمبتوثة ولا سكنة وفي صحيح مسلم عن الشعبي قال دخلت على فاطمه بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البته فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقه قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم وفي صحيحه عن أبي بكر بن ابي الجهم العدوي قال سمعت تفاطمة بنت قيس تقول طلقها زوجها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حالت فأذنيني فأذنته فخطبها معاوية وأبو جحم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية فرجل ترب لا مال له وعما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فارتبطت وفي صحيحه ايضا عنها قالت أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعه بطلاقي فأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت لي نفقه إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقت قلت ثلاثه قال صدق ليس لك نفقه اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تضعين ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني وروى النسائي في سننه هذا الحديث بطرقه وألفاظه وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقه والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ورواه الدار قطني وقال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فلم يجعل لي سكن ولا نفقه وقال إنما السكن والنفقه لمن يملك الرجعة وروى النسائي أيضا هذا اللفظ وإسنادهما صحيح ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده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 قد جعل الله لكل شيء قدرة، فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بان لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر أزواجهن أن لا يخرجن فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات احكاما متلازمة لا ينفكوا بعضها عن بعض أحدها أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن والثاني أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن والثالث أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل وترك الإمساك فيسرحوهن بإحسان والرابع إشهاد ذوي عدل وهو إشهاد على الرجعة إما وجوبا وإما استحبابا وأشر سبحانه إلى حكمة ذلك وأنه في الرجعيات خاصة بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والأمر الذي يرجى إحداثه هنا هو المراجعة هكذا قال السلف ومن بعدهم قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال لعلك تندم فيكون لك سبيل إن رجع. وقال الضحاك لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال لعله أن يراجعها في العدة وقال عطاء وقتاده والحسن وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس أي أمر يحدث بعد الثلاث فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتبته لعل الزوج ان يندم ويزول الشر الذي نزغه الشيطان بينهما فتتبعها نفسه فيراجعها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تتبع رجل نفسه امرأة, امرأة يطلقها أبدا ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات فقال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فالضمائر كلها يتحد مفسرها، وأحكامها كلها متلازمة، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النفقة والسكنة للمرأة، إذا كان لزوجها عليها رجعة، مشتقا من كتاب الله عز وجل، ومفسرا له، وبيانا لمراد المتكلم به منه، فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله عز وجل، والميزان العادل معهما أيضا لا يخالفهما فإن النفقة إنما تكون للزوجة فإذا بانت منه صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوئة بشبهة أو زنا ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها لوجبت للمتوفى عنها من ماله ولا فرق بينهما البته فإن كل واحد منهما قد بانت عنه وهي معتدة منه قد تعذر منهما الاستمتاع ولأنها لو وجبت لها السكنة لوجبت لها النفقة كما يقوله من يوجبها فأما ان تجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعه وهنا قول عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة وكانت فاطمة تناظر عليه وبه يقول أحمد بن حمل وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه وداود بن علي وأصحابه وسائر أهل الحديث وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن أحمد أحدها هذا والثاني أن لها النفقة والسكن، وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود وفقهاء الكوفة والثالث أن لها السكن دون النفقة وهذا مذهب أهل المدينة وبه يقول مالك والشافعي ذكر المطاعن التي طعن بها على بها على حديث فاطمه بنت قيس قديما وحديثا فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكن ولا نفقه. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكن والنفقه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنة ولريب أن هذا مرفوع فإن الصحابية إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا فكيف إذا قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب وإذا تعارضت رواية عمر رضي الله عنه وروايه فاطمة فرواية عمر رضي الله عنه أولى لاسيما لا ومعها ظاهر القرآن كما سنذكر وقال سعيد بن منصور حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال كان عمر بن الخطاب اذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال ما كنا نغير في ديننا بشهاده امراه ذكر طعن عائشه رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس في الصحيحين من حديث هشام بن عروه عن أبيه قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فاخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا إن فاطمة قد خرجت، قال عروة، فأتيت عائشة رضي الله عنها، فأخبرتها بذلك، فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث، وقال البخاري فانتقلها عبد الرحمن، فارسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. ومعنى كلامه. إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانها فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد وبين امرأته من الشر وفي الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البته فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت اما إنه لا خير لها في ذكر ذلك وفي حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها يعني في قولها لا سكن لها ولا نفقه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة ألا نتق الله تعني في قولها لا سكن ولا نفقه. وفي صحيحه أيضا عنها قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن هشام اخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. تعني انتقال المطلقة ثلاثة وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثني أبي عن هارون عن محمد بن إسحاق قال أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه على حديث فاطمة روى عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد حدثني جعفر عن ابن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعني انتقالها في عدتها رماها بما في يده ذكر طعن مروان على حديث فاطمة روى مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدث به مروان فقال مروان، لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، ذكر طعن سعيد بن المسيب، روى أبو داود في سننه من حديث ميمون بن مهران، قال قدمت المدينة، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت فاطمة بن تقيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت مرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الاعمى ذكر طعن سليمان بن يسار روى أبو داود في سننه أيضا قال في خروج فاطمة إنما كان من سوء الخلق ذكر طعن الأسود بن يزيد تقدم حديث مسلم أن الشعبي حدث بحديث فاطمة فأخذ الأسود كثا من حصباء فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا وقال النسائي ويلك لما تفتي بمثل هذا قال عمر لها ان جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن فذكر حديث فاطمة ثم قال فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل. قالوا وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنة. فروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سفيان أنه أخبر إبراهيم النخاعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس فقال له إبراهيم إن عمر أخبر بقولها فقال لسنا بتارك آية من كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول مرأة لعلها أوهمت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقه ذكره أبو محمد في المحلى فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلاله رواته وترك إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها وحاصلها أربعة أحدها أن روايتها أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها الثاني أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنة بل لأذاها أهل زوجها بلسانها الرابع معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الاربعه بحول الله وقوته هذا مع أن في بعضها من الانقطاع، وفي بعضها من الضعف وفي بعضها من البطلان ما سنبينه ما سننبه عليه وبعضها صحيح عن نسب إليه بلا شك فأما المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة فمطعن باطل بلا شك والعلماء قاطبة, قاطبة على خلافه والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيد الناس لا تشاو أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة منهن إلا رأيتها فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها وليست فاطمة بدونها علما وجلاله وثقه وأمانة بل هي أفقه منها بلا شك فإن فريعة لا تعرف إلا في هذا الخبر وأما شهرة فاطمة ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور وكانت أسعد بهذه المناظره ممن خالفها كما مضى تقريره وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الشيء فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيأخذون به ويرجعون إليه ويتركون ما عندهم له وإنما فضلن على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فهي من المهاجرات الأول وقد رضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه أسامة بن زيد وكان الذي خطبها له وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها فعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فوعته فاطمة وحفظته وعدته كما سمعته، ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته فكيف بقصة جرت لها وهي سببها وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين وهي لا نفقه ولا سكنا والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالتيمم من الجنابة فلم يذكره عمر رضي الله عنه وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء ونسي قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه وآتيتم إحداهن طارا فلا تأخذوا منه شيئا حتى لكرته به امرأة فرجع إلى قولها ونسي قوله إنك ميت وإنهم ميتون حتى ذكر به فإن كان جواز النسيان على الراوي يجب سقوط روايته سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة وإن كان لا يجب سقوط روايته بطلة المعارضة بذلك، فهي باطلة على التقديرين، ولو ردت السنن بمثل هذا، لم يبق بعيد الأمة منها إلا اليسير، ثم كيف يعارض خبر فاطمة، ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل، ولا يشترط للرواية نصابا، وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد ورد خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة وهذا كان تثبيتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد قبل خبر الضحاك ابن سفيان الكلابي وحده وهو عربي وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفردت بها وبالجملة فلا يقول أحد إنه لا يقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدا لا سي إن كان من الصحابة فصل وأما المطعن الثاني وهو أن روايتها مخالفة للقرآن فنجيب بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فنقول لو كانت مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه فتكون تخصيصا للعام فحكمها حكم تخصيص قوله يوصيكم الله في أولادكم بالكافر والرقيق والقاتل وتخصيص قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره فإن القرآن لم يخص الباء بأنها لا تخرج ولا تخرج وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما ان يعمها ويعم الرجعية وإما ان يخص الرجعية فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له ولو ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها فهذا كثير جدا والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل ولا تستغرقها عبارة غير أن النسيان والذهول عربة للإنسان وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن واحد منها إما أن يكون تخصيصا لعامه الثاني أن يكون بيانا لما لم يتناوله بل سكت عنه الثالث أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه وهذا هو الصواب فهو إذن موافق له لا مخالف وهكذا ينبغي قطعا ومعاذ الله أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه وجعل يتبسم ويقول أين في كتاب الله إيجاب السكنة والنفقه للمطلقة ثلاثا وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة وقالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وأي أمر يحدث بعد الثلاث وقد تقدم أن قوله فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات فصل وأما المطعن الثالث وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها فما أبرده من تأويل واسمجه فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم ومن المهاجرات الأول وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها وان يمنع حقها الذي جعله الله لها ونهى عن اضاعته فيا عجبا كيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش ويقول لها اتق الله وكفي لسانك عن اذى أهل زوجك واستقري في مسكنك وكيف يعدل عن هذا إلى قوله لا نفقه لك ولا سكن إلى قوله إنما السكنا والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فيا عجبا كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبته ولا أشر إليه ولا نبه عليه هذا من المحال البين ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد لو كانت فاحشة لسان وقد أعادها الله من ذلك لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت وأطاعت كفي لسانك حتى تنقضي عدتك وكان من دونها يسمع ويطيع لألا تخرج من سكنه فصل وأما المطعن الرابع وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه فهذه المعارضة تورد من وجهين أحدهما قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا وأن هذا من حكم المرفوع الثاني قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقه ونحن نقول قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر وقال أبو الحسن الدار قطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطع ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثة السكن والنفقه، وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلا ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنة والنفقه فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان لا يحمل الإنسان فرط انتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لخرست فاطمة وذوها ولم ينبسوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظره ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها ولما فات هذا الحديث ائمه الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المتصلين للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لنقطع نخاؤه فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه وحسنا به الظن كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة فقد يكون الرجل صالحا ويكون مغفلا ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه وبالله التوفيق وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن مسيب فذكر له ميمون خبر فاطمة فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس فقال له ميمون لئن كانت إنما أخذت بما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة ولا بينهما ميراث انتهى ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا وأخذ به في بعض الأحكام كمالك والشافعي وجمهور الأئمة وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلة والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع ثلاث لأن في بعض ألفاظه فطلقني ثلاثا وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها واحتج به من يرى جواز نظر المرأة الى الرجال واحتج به الآئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول واحتج به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه وأن ذلك ليس بغيبه. واحتجوا به على جواز نكاح القرشيه من غير القرشي واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها فاستنبطتها الأمة منها وعملت بها فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه فإن كانت حفظته قبلت في جميعه وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق فإن قيل بقي عليكم شيء واحد وهو أن قوله سبحانه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إنما هو في البواء لا في الرجعيات بدليل قوله عقيبه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فهذا في الباء إذ لو كانت رجعية لما قيد النفقة عليها بالحمل ولكان عديم التأثير فإنها تستحقها حائلا كانت أو حاملا والظاهر أن الضمير في أسكنهن هو والضمير في قوله وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن واحد فالجواب أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنة أو ممن يوجب السكنة دون النفقة فإن كان الأول فالآية على زعمه حجة عليه لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهم كونهن حوامل والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه فدل على أن البائن الحائلة لا نفقة لها فإن طيل فهذه دلالة على المفهوم ولا يقول بها طيل ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا وإن كان ممن يوجب السكن وحدها فيقال له ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن بل ضمائرها نوعان نوع يخص الرجعية قطعا كقوله فإذا بلغن أجرهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ونوع يحتمل أن يكون للبائن وان يكون للرجعية وان يكون لهما وهو قوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وقوله اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرها فلو حمل على غيرها لازم اختلاف الضمائر ومفسرها وهو خلاف الأصل والحمل على الأصل أولى فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حامله قيل ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعيه الحائل بل الرجعيه نوعان قد بين الله حكمهما في كتابه حائل فلها النفقه بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج أو حامل فلها النفقه بهذه الآية إلى أن تضع حملها فتصير النفقه بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملا فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل ولا يكون حالها في حال حملها كذلك بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل فإنه في حال حملها جزء من اجزائها فإذا انفصل كان له حكم آخر وانتقلت النفقه من حكم إلى حكم فظهرت فائلة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب روى أبو داود في سننه عن كليب بن منفعه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصوله وروى النسائي عن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال اباك ثم الأقرب فالأقرب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا ورواه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا وهذا كله تفسير لقوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى وقوله تعالى وات ذا القربى حقه فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء وأخبر سبحانه أن ذي القربى حقا على قرابته وأمر باتيانه اياه فان لم يكن ذلك حق النفقه فلا ندري أي حق هو وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعليا وهو قادر على سد خلته وستر عورته ولا يطعمه لقمة ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول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 حكم أنير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فروى سفيان بن عيينه عن ابن جريج عن عمرو بن عن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه حبس عصبه عصبه صبي على ان ينفق عليه الرجال دون النساء وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج اخبرني عمرو بن شعيب ان ابن المسيب اخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له فقال ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل قال ابن المديني قوله ولو أي ولو لم يكن له مال وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمر عن سعيد بن مسيب. قال جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنفق على أنفق عليه ثم قال لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفردت عليهم وحكم من مثل ذلك أيضا زيد بن ثابت قال ابن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال إذا كان فعل الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه ولا يعرف العمر وزيد مخالف من الصحابة البته. وقال ابن جريج قلت لعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قال على ورثة اليتيم أن ينفق عليه كما يرثونه قلت له أن يخبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال قال أفيدعه يموت؟ وقال الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني وبهذا فسر الآية جمهور السلف منهم قتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخاعي والشعبي وأصحاب بن مسعود ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابهم وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال أحدها أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه وإنما ذلك بر وصله وهذا مذهب يعزى إلى الشعبي قال عبد بن حميد الكشي حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن اشعث عن الشعبي قال ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد يعني على نفقته وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر والشعبي أفقه من هذا والظاهر أنه أراد أن الناس كانوا اتقى لله من أن يحتاج الغني ان يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره المذهب الثاني أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصة فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كان فقيرين فأما نفقة الأولاد فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تزوج ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا ولا تجبر الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كان في غاية الحاجة والأم في غاية العينة ولا تجب على أحد النفقه على ابن ابن, ابن ولا جد ولا أخ ولا أخت ولا عم, ولا عم ولا خال ولا خاله ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا وتجب النفقة مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت وهذا مذهب مالك وهو أضيق المذاهب في النفقات المذهب الثالث أنه تجب نفقة عمود النسب خاصة دون من عداهم مع اتفاق الدين ويسار المنفق وقدرته وحاجة المنفق عليه وعجزه عن الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل وإن كان من العمود الأعلى فهل يشترط عجزهم عن الكسب على قولين؟ ومنهم انطرد القولين أيضا في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحا سقطت نفقته ذكرا كان أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي وهو أوسع من مذهب مالك. المذهب الرابع أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه، فإن كان من الأولاد وأولادهم أو الآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه، وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه فإن كان صغيرا اعتبر فقره فقط وإن كان كبيرا فإن كان أنثى كذلك وإن كان ذكرا فلا بد مع فقره من عماه أو زمانته